بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نضفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا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 يُؤْثُونَ مِنَ الذِّرْوِي وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً أَوْ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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا وَلَنَارَائِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَذَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَبْنِيلًا وَيُضَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا أَوَارِى رَمْيَانَ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْنِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا غَنِيًّا عَيْنًا فِيهَا تُسَمُّ نَزَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِلَىٰ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا ضهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم رَبِّكَ ولا تطع منهم آشما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِن الَّْن فَسجد لَهُ وَتَح ليلى وَملَ إه أُلا يحببون العاجِلَ وَيذَرون وَر أَهُمْ يَومَ سَقيلَ نَحْن خلَقناهُ وَشَدَدناَا الصَّهُم وَإذاَا عشنا بَددنا أَمثَلَهُم